ونهدر ماكنش قرع فيها ما تكمل هاو نوص العالي الهيد الموصل ها ها ها دي صوار مبغيت هاش تكمل راني